حصريا على موقع maradona.com <تصفيق> وسف اور يوسف قشا دنيا في القلب ذا ما في طيب تاع يا تاعش متها حبل الورد تقطع فو خليك فاهم انا وعدت واجا صوتك. كانوا جنب ديال صناتا باعوا ليه عن جدعان تسألوا هيقولوا بول جدعانا اللي نفسك تعملوا هنبطلوا من سنة قاعد شعب ودايا بعينك فوق والدودة طبعا رفع الرايا قلتوا صعبك مش مجاني ايوه عادي وانتم يا ابن الندى عيني انا بالنسبة لكم غالي انتوا فين مهما تعلى برضو برضه فوق ايوه انا بتونسيكوا انتوا فينكم نسيبكم يا محتسين صبح العمر الخضري ما بيشخنش مخلوق ابنوا له العاد دغري هدا اسمه عظيم dahana ismo el wahdo deen law gayefsha yusuf Mogani, mabga, ubat aali. Wala fi hanti samani, hindi dunia na ba taali? Pagdur langusan ni, lakikin ba وحاضي بايت عذاب بايت عجوش وانا كنت صافي حولوني بايت راب حفرول تقول قلت انت المطرقة اللي بتضرب قلبي تبنخ ما علاق لوعد عني ولا غيرك يشغل كله فعين جواوي تعيونك سحريني مش يغب عن بالي دي وانا ريت اولك ابونا حبهك بقى مفطور المرتهن مكلو بعد راي لو تبعيدي عن نسان يا من بنايتي تتحرر قلبي والعاني شذنت بحرفنا عمر الخضر الاسد شلت قعدو ميو قد النص بدا راجل جدع مظبوط محبوب وسط النار راجل على مرده عمر الخضر يا سهل تعصم صاص البابا فقو يا ولاد البارح وزع يوسف قوشا كتبهر وقال جاهل معز والد وابو الظهر طول اكدع ادرا شريف غزالة والمصري في شغل البابا سرية على موقع ماراجنات.com